استضاقت الأرض في عين الجموح ضاع ان جملة دروبي يدلها هل جفى يطرب على نغمات نوح والهوى لا قوم احتلها دام جيتك والغلى لحظات بوح بسألك نفسي بدونك ملها دام جيتك والغلى لحظات بوح بسالك نفسي بدونك ملها لك غلا في خافقي شي دصروح تبطي رياح الفراق تشلها والدليل والدليل الي لفت منك الجروح ما القيها القفا واقبلها دله الفرقه على ناري تفوح وقبل ما احبال الوصاله حلها دوك نصروحي ولا اشوفك تنوح